كتاب العلم و ا ل م ع ر ف ة ا ل أ و ل لا مثيل ولا نظير له ل أ ن ه كلام من لا مثيل ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن أ ص د ق من الله قيلا ومن أ ص د ق من الله حديثا نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان الرحمن العظيم تكلم بكلام هو عظيم لا شك ا ل ق ر آ ن هو الكتاب الخالد و ا ل م ع ج ز ة ا ل ق ا ه ر ة دلالاته باهره ومعانيه ظ ا ه ر ة و ظ ا ف ر ة وعلومه و ا ف ر ة إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا ا ل ق ر آ ن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي علومه أ ب د ا فرب ناظر إ ل ي ه لا يفهم شيئا ورب ناظر إ ل ي ه كل يوم تتجدد عنده معان م وذلك يرجع على يرجع الى تهيئ النفوس ل ل أ خ ذ من هذا ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة ع ج ي ب ة الكلام الوحيد الذي يكرر ولا يمل إ ن ك لتسمع ا ل ق ص ي د ة ا ل ج م ي ل ة العصماء من في الشاعر الفذ فتسمع ا ل ق ص ي د ة فتهتز طربا ولكنها إ ذ ا أ ن ش د ت بعد ذلك تمل أ م ا كلام رب العالمين يردد كل يوم و ا ل ف ا ت ح ة أ د ل دليل و ك أ ن ن ا ن ق ر أ ه ا ل أ و ل م ر ة إ ن ه ا ل ق ر آ ن ا ل م ع ج ز ة ا ل ح ق ي ق ي ة لهذه ا ل أ م ة فيه ثوابتنا و أ ص و ل ن ا و منهجنا و أ خ ل ا ق ن ا و حكمنا و قيمنا و ثوابتنا و دنيانا و آ خ ر ت ن ا و معاشنا و معادنا فيه علومنا فيه كل شيء لمن أ خ ذ به س أ ت ن ا و ل في خ ط ب ة هذه ق ص ة من قصص ا ل ق ر آ ن العظيم ق ص ة ر ا ئ ق ة ش ي ق ة ج م ي ل ة ب د ي ع ة ق و ي ة الدلالات ظ ا ه ر ة المعاني ا ل ق ص ة والمعاني و ا ل أ ح ك ا م في ا ل ق ر آ ن و ا ض ح ة تفهم ليس فيها تمويه وليس فيها إ ش ا ر ة إ ن م ا هي أ ح ك ا م ومنهج يؤخذ به في ح ي ا ة الناس س أ ت ن ا و ل ق ص ة ليست من نسج خيال الروائيين وليست من كلام وخيال القصاصين ا ل أ ف ا ك ي ن هذه ا ل ق ص ة قد تستغربونها إ ذ ا تناولتها إ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ ت ن ا و ل من خلال هذه ا ل ق ص ة الواقع الذي نعيشه في بلادنا وفي غير بلاد المسلمين وفيها الحلول لكثير من مشكلاتنا ا ل م ع ا ص ر ة إ ن ه ا ق ص ة ربما لم يسمع بها أ ن ا س أ ن ه ا في ا ل ق ر آ ن ممن لا ص ل ة لهم ب ا ل ق ر آ ن وربما ق ر أ ه ا أ ن ا س وسمعوها من أ ف و ا ه التالين والقارين والقارئين ي ن و ا ا ل ق ر و ا ل ح ف ظ ة ولكنهم لم يعرفوا ما في هذه ا ل ق ص ة من المعاني والمضامين عنوان خطبتنا مع الهدهد هذا عنوان ا ل خ ط ب ة مع الهدهد الهدهد طائر شكله جميل وريشه ملون وله ذيل وله فوق ر أ س ه عرف هذا الطائر ينتشر ا ل آ ن في بعض بلاد آ س ي ا و أ و ر و ب ا وفي إ ف ر ي ق ي ا يوجد ب ك ث ر ة في مدغشقر هذا الطائر لا يسير في ص و ر ة جماعات يمكن أ ن يتحرك بغير أ ن يكون في م ج م و ع ة تحتضن ا ل أ ن ث ى بيضها في اثنا ش ر يوم في هذه ا ل ف ت ر ة يقوم الذكر بكل مهام إ ط ع ا م ه ا وبعد التفقيس وفي الغالب تلد ا ل أ ن ث ى هدهدان فقط بعد التفقيس تمكث الصغار ل م د ة شهر يزيد قليلا وبعد ذلك تتعلم الطيران ا ل و س ي ل ة التي يدافع بها الهدهد عن نفسه طبعا إ خ و ا ن ن ا ا ل م س أ ل ة ما حصه علوم الشيخ ما زالة يا شيخنا الشيخ يقول لي في علوم ولا دين دين و علوم ما في ح ا ج ة كله الهدهد طائر ق ر آ ن ي ذكر في ص و ر ة النمل وسوف أ ق ف مع ق ص ة هذا الهدهد ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة ا ل ش ي ق ة ا ل م ؤ ث ر ة بدلالاتها القويه ة ذ ا الهدهد يدافع عن نفسه ب إ ف ر ا ز ا ت في غ ا ي ة ا د ن ة لا يستطيع أ ح د أ ن يقترب منه والهدهد يعيش على الديدان وعلى الحشرات وعلى الحشائش ومنقاره معكوف يعني في ن ه ا ي ة منقاره ف ل ف ة وتفقد الطيره نخش بعد في الآيات قال مالي لا أ ر ى الهدهد أ م كان من الغائبين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 هذه ا ل آ ي ا ت فيها عوامل ا ل ق ي ا د ة ا ل ن ا ج ح ة وهي ث ل ا ث ة في هذه ا ل آ ي ا ت أ ي قائد دار يبقى قائد ويترشح خليك صريح مع الناس ما تقول لهم بجيب لكم الكهرباء وانت ما ب ت ج ي ب ه ما تقولش الناس ساكن عوامل ا ل ق ي ا د ة ا ل ن ا ج ح ة أ و ل شيء تفقد ا ل أ ت ب ا ع وتفقد ا ل ط ي ر ة الطير من أ ج ب ا ع سليمان فقدوا يا أ خ ي في ناس جناه في البيت ما بيفقدوا الطير خلي جناه في البيت يجي ينوم ويمرق لا يعرف البايد ب ر ا والبايد ج و ا ولا ا ل ب ا ي ت مع صحبه ولا ا ل ب ا ي ت مع صحبته يا أ خ ي دي ر ع ي ة وتفقد الطير سليمان عليه السلام لو رجعت ا ل آ ي ا ت القبلها وحشر لسليمان جنوده من ا ل إ ن س والجن والطير فهم يوزعون يوزعون يقفون في نظام وانضباط أ م ا م كل م ج م و ع ة وازع يوزعون الوازع الذي يرد الناس ولذلك يسمى الضمير وازع ويسمى ا ل إ ي م ا ن وازع الوازع ا ل إ ي م ا ن ي الوزع ا الذي يردكا و ق ف ي ن بين ن ظ ا م كل م ج م و ع ة وقف ا ق د ا مزول ما ما ب ت ج ا و ز ه في صفوف كان م و ض ع ا ل ه د ه د في ا ل طيور ظاهرا فقال سليمان و تفقد ا ل ط ي ر ة قال مالي الارى أ الهدف ه أ م كان من ا ل غ ا ئ ب ي ن ل أ ع ذ ب ن ه ا ل ح ز م و ا ل ص ر ا م ة ت تفقد وتكون ح ا ز م إ ذ ا ب ج ي ت قائد تكون حازما ل ح ز م مع الصرامه قال لاعذبنه عذابا شديدا أ و لاذبحنه التبين والتثبت و إ ع ط ا ء النفس م س ا ح ة للتراجع أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين يا اخي سليمان النبي ما قال الهدهد و ي ن ه الليله ما بخليه ماذا قال ما بخل ي إ ل ا يوريني السبب أ د ى ن ف س ه م س ا ح ة و أ د ى ا ل ر ع ي ة م س ا ح ة شوف ا ل ق ي ا د ة هذه ثلاث عوامل أ س ا س ي ة ل ل ق ي ا د ة ا ل ن ا ج ح ة التفقد تفقد ا ل أ ت ب ا ع اثنين ا ل ص ر ا م و ا ل ح ز ن ث ل ا ث ة التبين والتثبت و إ ع ط ا ء النفس م س ا ح ة أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين لو قال لو ما قال سلطان بوبيدي الهدهد كان طوالي دخل في ا ل ع ق و ب ة ي أ خ ذ من ا ل آ ي ة أ ن ا ل ع ق و ب ة ينبغي أ ن تكون على قدر الجرم قال لاعذبنه عذابا شديدا أ و لاذبحنه لكن بعد ما يسمع منه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين بعد ذلك سيقدر إ ن كان الهدهد يحتاج ويستحق هذه ا ل ع ق و ب ة أ و لا يستحقها قال أ ح ط بما لم تحط به أ و ل ا ب ر ا ع ة الاستهلال الهدهد خطير ما جاء قال لسليمان لقيت ولقيت أ و ل حاجه قدم له أ ح ط بما لم تحط به هذا يسمى في علم ا ل ل غ ة و ا ل ب ل ا غ ة ب ب ر ا ع ة الاستهلال و ق و ة التعبير الذي فيه تشويق تقول لزول اوريك كده ركز معي وتقول لزول الموضوع تكب لي س ا ك د بس كده تفك لي بس طوالي تفك لي الموضوع بعد ما تعمل مقدمات احط بما لم تحط به و ي أ خ ذ منها أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لا يعلمون الغيب وهذا من أ ع ظ م الفوائد ا ل ع ق د ي ة في ا ل ق ص ة الهدهد عنده علم ليس عند سليمان ويستفاد من ذلك أ ن ك يمكن أ ن تنتفع من أ ي شخص إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنتفع بشرط أ ن تكون متواضعا فمهما كان عندك من العلم قد تجد عند الشخص تعليمه بسيط م ع ل و م ة ليست عندك ولم تجدها في الكتب ولا في المراجع والمعاجم والقواميس الهدهد عنده م ع ل و م ة سليمان ما عنده أ ح ط بما لم تحط به العندي ما عندك وعندلك ي م ع ل و م ة أ ن ت ما عندك هذا كلام عجيب أ ح ط بما لم تحط به ويستفاد من ذلك أ ن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل ولكن ا ل أ ع ج ب سماع سليمان للموت في هتواضع ج م و أ د ب ن ب و ة كريم م ا ق ا لشوف الله ط ي الرؤيه أ ن ا نبي ب جينوحي ي ده تورينتا ي ي ا ح ل ا ل ه ت و د فيزور كنجيت ا ت كلمتا وشاف ل ب س ك ماياهو يقول لك اسمع نحن الكلام د ه ق ي ر ي ن ا ق ب ل ما ي ل د و ك ي ا أخي س ل ي م سمع ا ن ل ل هتوت تسمع للناس؟ شوف الكلام ذا كيف أ ح ط بما لم تحط به و أ ع ظ م م ع ل و م ة في ا ل آ ي ة ا ل د ق ة والانضباط وهذا م أ خ و ذ من لفظ ا ل إ ح ا ط ة ا ل إ ح ا ط ه ان ت أ خ ذ الموضوع من كل جوانبه يسمى إ ح ا ط ة والبحر الكبير مترامي ا ل أ ط ر ا ف والمياه في كل اتجاه منه يسمى محيط المحيط ا ل أ ط ل س ي المحيط الهادي المحيط ا ل ه ن د ي المحيط المحيط ده الشيء الموافقه من كل جانب أ ح ط الموضوع م ن ج ض ه م ن ج ض ه كيف شوف ا ل آ ي ا ت الهدهد ده خطير ما جا قال لو ياخي يا بيعبدوا الشمس وصف أ و ص ا ف تدل على أ ن ه فعلا أ ح ا ط ه و أ ي ج زول يؤخذ من ذلك دارجيب له خبر دارجي ولا موضوع أ و ل ح ا ج ة ينجضه حتى بعدك يكلم الناس ما تمشي تجيب الموضوع ت أ خ ذ طرف الموضوع وتجد تتكلم مع الناس تنجض الموضوع يا سلام أ ح ط بما لم تحط به ده كله فيه بس قوله تعالى أ ح ط بما لم تحط به وجئتك من سبا وقرات من سبا على أ س ا س أ ن ه ا م م ن و ع ة من الصرف وجئتك من س ب وجئتك من س بنبا ب ي ق ي م ا ل ن ب أ هو الخبر ولكن الفرق بين الخبر و ا ل ن ب أ الخبر العظيم يسمى ن ب أ عما يتساءلون عن ا ل ن ب أ العظيم ق ي ا م ة خبر الذي هم فيه مختلفون قل هو ن ب أ عظيم أ ن ت م عنه معرضون و س ي أ ت ي ه م أ ن ب ا ء ا ل ن ب أ خبر لكن الخبر إ ذ ا كان ب ه ا ل ة و ع ظ م ة يسمى ن ب أ وجئتك من سبا ب ن ب أ يقين طبعا في آيات في ت جاوزناها ا ل ل و فمكث غير بعيد يعني سليمان لما قال الهدهد وين ب س ر ع ة الهدهد、جا. ذهب سليمان في فلسطين في بيت المقدس الهدهد ذهب إ ل ى اليمن ورجع ب س ر ع ة ومعه ا ل ن ب أ اليقين وجئتك من سبا ب ن ب أ ي ق ي ن خ ل ا ص ة الخصه في ا ل ن ب أ اليقين ده قال الهدهد إ ن ي وجدت امراه تملكهم الهدهد يستنكر إ م ا م ه ا ل م ر أ ة وفي رجال بشر ب ع م ا م يجوز إ م ا م ه ا ل م ر أ ة الهدهد قال الموضوع د ه ما راكب عدله مرا حكم ا الناس الرجال و ي ن الهدهد زهجان والله الهدهد دا نجيب والله أ ن ج ض من ناس كتر الهدهد ما راضي إ ن ي وجدت ا م ر أ ة تملكهم شوف ا ل د ق ة و أ و ط ي ت من كل شيء يعني ما أ خ ذ الخبر ر ج ع فعلا الهدهد أ ح ط ه قال أ ح ط ه ا ل ه د ه د أ ح ا ط بهذا الموضوع كما يقال قتله بحثا يقول لك الموضوع ده قتلوا بحثا الهدهد قتل الموضوع بحثا إ ن ي وجدت ا م ر أ ة تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء و لها عرش عظيم عند عرش جالس ف ي ه في كرسي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الهدهد يغار على توحيد الله الهدهد لا يرضى ب ع ب ا د ة أ ح د مع الله أ ق و ل لكم أ ي ه ا الناس ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ع ا ص ر ة اليوم بقاراتها ا ل س ت ة تعيش أ س و أ ف ت ر ة في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة من الكفر و ا ل إ ل ح ا د والتعري والمجون والفوضى ا ل أ خ ل ا ق ي ة والفوضى ا ل ج ن س ي ة والضياع العالم عليكم الا تقيسوا العالم بالعالم ا ل إ س ل ا م ي بالرغم ما أ ص ا ب ه من انهيار فالعالم ا ل إ س ل ا م ي مازال فيه إ ي م ا ن مازالت فيه مساجد فيه, منائر فيه منابر ئ ر فيه م ن ا فيه ق ر آ ن فيه جامعات إ س ل ا م ي ة ومؤسسات و ح ف ظ ة لكنك لو قارنت العالم المعاصر اليوم جميع ما كان في ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة من المعاصي موجود في عالمنا المعاصر الكفر انت قال المسلمين يساو كم في العالم, العالم المعاصر خمس أ ر ب ع أ خ م ا س العالم على كفر لا يعرفون الله ولا يقيمون دين ولا ولم يسمع بعضهم ب ق ر آ ن ا ل ب ش ر ي ة تعيش أ س و أ فترات تاريخها أ ه ل ك الله قوم لوط ا ل آ ن هؤلاء الذين ي ل ت م و ن إ ل ى إلى, إلى, الى هذا الفعل الشنيع عندهم قنوات وفضائيات ومؤسسات واتحادات ونقابات ويعترف بهم في دول وقوانين ما لم يكن في عهد لوط تطفيف الميزان الذي أ خ ذ الله به قوم شعيب يكاد لا تخلو منه ق ر ي ة ولا م د ي ن ة من مدن العالم الطغيان الفرعوني الذي قاله فرعون والنموذج موجود في كثير من أ ر ج ا ء ا ل م ع م و ر ة عبد بعضهم الشمس ا ل آ ن يوجد من يعبد الشيطان عبد للشيطان والهه م ز ع و م ة ومسميات ك ث ي ر ة بل بعض ا ل آ ل ه ة ا ل ي و ن ا ن ي ة التي كانت م و ج و د ة وعندهم يوم معين يحتفلون به هذا العيد الروماني الوثني صار يحتفل به بعض ا ل شباب المسلمين فيما يسمونه بعيد الحب انت ت ا ر ف عيد الحب ده شنو كيوبي و الداء اله الحب الروماني ا ل ك ا ن موجود الناس لحد يوم اللي راح تلقوا ا ل آ ن شوف المحلات ف ياخي ي قال ليك ا ل س ن ة الفائته ارتفاع خيالي في منتصف فبراير ل أ س ع ا ر الورود الناس يمشوا يشتروا الورد ناس مواهيم أ م م و ه و م ة وتلبس أ ح م ر قال تلبس أ ح م ر مالك قال بلبس ك احمر امه م و ه و م ة يا اخي ا ل ب ش ر ي ة ا ل آ ن تعيش ضلال عجيب ا ل ب ش ر ي ة ده ا لها هدهد ب ا ل م ن ا س ب ة يقولون ده غلط وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله شوف ا ل د ق ة دي والانضباط وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الهدهد إ خ و ا ن ا هذا كلام الله عز وجل الذي يحكي ا ل ق ر آ ن ما قاله ا ل ه د و د لسليمان الا ليه يعني معناه كده ليه يعني الا يسجدوا لله ليه ما يسجدوا لي لله يسجدوا للشمس ليه الذي يخرج ا ل خ ب أ ا ل خ ب أ المخبوء ا ل م ت س و س في السماوات و ا ل أ ر ض و ي ع ل م ما تخفون اخوان ده كلام ا ل ه د و د قال ربنا بيعلم البدس وما تعلنون الله لا إ ل ه إ ل ا هو أ ش ك د ا يستفاد من ذلك أ ن الهدهد فعال ما قاعد س ا ك د والله في ناس قاعدين س ا ك د بشر قاعدين س ا ك د الله داون عقل وجسم و ص ح ة و ع ا ف ي ة وقروش و قاعدين س ا ك د الهدهد فعال و إ ي ج ا ب ي و ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغار على توحيد الله تعالى جبلي زول الصفات دفيو قمه الاساءه تقول لها الطيره صافات ده, ده. ل صلاته وتسبيحه الله قال الطير يصلوا بسبح في ناس مسلمين أ ب ن ا ء مسلمين ما بصلوا اجماع ما بجو ي قل لي ما في قل لي ما في في ناس مسلمين أ ب ن ا ء مسلمين ما يصلوا الا من العيد للعيد والعيد ذاتو كان ع م ل و ا ب دون ص ل ا ة كويس معهم ما داري صلاه مسلمين و أ ب ن ا ء مسلمين وهؤلاء لا يمكن أ ن يكون لهم من ا ل إ س ل ا م حظ الذي لا يسجد لله س ج د ولا يركع لله ركع عمره كله هذا لا يمكن أ ن يكون مسلما بحال من ا ل أ ح و ا ل ما يصلون الهدهد يعلنها الله لا إ ل ه إ ل ا هو يا ا ل سلام ده هدهد إ خ و ا ن ن ا مع الهدهد ده هدهد شوف الهدهد ده ما قول ا ل ل ي ل ة سليمان قال وقال ما مخليك ا ل ل ي ل ة قال ابن القيم ويستفاد من ا ل آ ي ة أ ن العلم ينجي صاحبه من الهلكات ف إ ن سليمان قال أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين ولما تكلم الهدهد ل أ ن ه كان متمكنا من قضيته استمع له سليمان مع ا ل ه ي ب ة التي أ ل ق ي ت على سليمان سليمان نبي وملك عنده ه ي ب ة الناس بلاوزه منه تشوفه كده بس تحب وتكون عندك تجاه ه ي ب ة سليمان بهيبته تكلم معه الهدود قال ابن القيم لولا العلم الذي عند الهدهد لما س ت ط ا ع أ ن يتكلم مع سليمان وهذا هو السلطان أ و ل ا ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين هو سلطان العلم و ا ل م ع ر ف ة شوف أ ي زول عنده علم عنده سلطان عنده سلطان أ ي ز و ل عنده علم عنده سلطان السلطان ده إ ل ا حكم يعني كويس أ و ل ا ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين الهدهد خطير ختم كلامه بكلام لطيف ومؤثر على سليمان عليه السلام قال لشنو الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم ك أ ن ه يقول لسليمان أ ن ت عندك عرش ولكن الله أ ع ظ م فلا تعذبني ولا تعاقبني والله الهدهد خطير قال ليه و ج ا ب ن ا ا ل آ ي ا ت ليه ل أ ن لسليمان ملك و أ م ر ونهي سليمان عاقل جدا قال سننظر قال سننظر اي عالم أ و مربي أ و مسؤول أ و مدير أ و أ ب أ و في موقع م س ؤ و ل ي ة ما يقول سننظر فارق النجاح والتوفيق ا ل ق ي ا د ة الناجحه في ا ل ت أ ن ي دائما قال سننظر أ ص د ق ت أ م كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا للهدهد ف أ ل ق ي ه إ ل ي ه م فانظر ماذا يرجعون أ د ا و ا كتاب قال ل اشيلوا في المحل اللي انت قلت هذه أ ر م ي ل و ا الكتاب ده وتعال واختار الهدهد لسبب إ خ و ا ن ي دي م ع ل و م ة أ ك ث ر الطيور تمييزا للاتجاهات الحمام والهدهد بيعرف ده شمال وده جنوب المحل تمرج من علي ا ي ل م ا بروح ت خ ي ل م ا في العالم ه ش ى مئة كويس ي ل متر لما ج راجع يجي راجع ي بأين ح ا لا ط ي ر ي ن ا ل يجب ان ل الخرطوم ش ي كمبيوتر يقوم ط مطار قدامهم أ م ر يكون ا يجيب م ويعمل و ك ش ا ا ا في ل ق ه ر ة ي ن ز ل في ا ل ق ا ه هنا ر ة ويجي مسارات الطير ده الطير اللي بينبذه ن بالناس ب ا ل ط ر اللي ب بالناس لعدم الفهم والوعي يقول لها الطير ده الطير ده اكتر اتنين ب م ي ز و ا الهدهد والحمام لكن الهدهد عنده م ي ز ة على الحمام الحمام يتحرك في مجموعات الهدهد يمكن يتحرك بغير مجموعات وعنده م ي ز ة أ ن ه سريع وذكي ومراوغ اذهب بكتابي هذا ف أ ل ق ه إ ل ي ه م بلقيس م ل ك ة س ب أ برضو مر عاقله أ ل ق ي إ ل ي ه ا كتاب طوال جمعت ن ا س ه ما م س ت ب د ة قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل أ إ ن ه أ ل ق ي إ ل ي كتاب كريم و إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين قالت لهم يا أ ي ه ا الملا أ ف ت و ن ي في أ م ر ي ما كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى تشهدون الرجال قالوا شوف ق و ل الرجال و ش و ف قوه ل ق ا ل و اولو نحن أ ل قوة و أ ب أ س شديد و ا ل أ م ر إ ل ي ك بعد كل بالله بعد كل و ا ل أ م ر إ ل ي ك قالوا والله ديب أ ن ا منغوص لما أ ج ي في ا ل آ ي ة دي بتنغس أ ق و ل لو لقيتن عضون ي أ خ ن ق و ا بس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 ت أ ك ي د ا لما مضى شوفوا الملذي ر عقله كيف بعد لا تصلح ا م ر أ ة في حكم الناس بعد لقوله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه الله كلام واضح كتابه الكلام دا أ ن ا بقولوا ليه ل أ ن ب ا ل م د ن ي ة والانفتاح ا ل إ ع ل ا م ي والطرق الكثير بعض الناس و ل و ن هذا ه ق ك ن ا ع ا ت ه ك ن ا ع ا ت ه لا يستطيع ان يبوح بها ك ش ي ت أ ان يوتاها بانه هو ضد النساء لكنه ينظرون الى المفاجاه يقولون لكني ساقولون لكني س ا ق و ل و لكني ساقولون لكني ساقولون لكني ساقولون ل ك ن ا ساقولون لكني ساقولون لكني ساقولون ل ك ي ساقولون لكني ساقولون لكني ساقولون لكني ساقولون ل ك ن ا ق و ل و ن لكني ساقولونك كلام م ا يتكلم معي انا يتكلم مع ا ل ق ا ل و ت ع ت ر ض على ا ل ق ا ل و لن يفلح قوم ولوا امرهم ا م ر أ ة رواه البخاري ت ا ن ي بعد دي عندك قضيتين البخاري والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا ما عندك معي ك ل ا م ت ب ما تقولي ل ضد ا ل م ر أ ة وضد التمييز ا ل ا ش ن و ك د ه ما عارف ضد ا ل م ر أ ة وحجستي ا ي فبالتالي قالت إ ن ي م ر س ل ة إ ل ي ه م ب ه د ي ة ف ن ا ظ ر ة بما يرجع المرسلون و ده اسم ه في عالم ا ل س ي ا س ة ا ل م ع ا ص ر ة جس النبض المرد ة ي والله س ي ا س ي ة خ ط ي ر ة قالت ك د ه نحن أ و ل ح ا ج ة نشوفه د ا ي ر شنو ه نرسله ل ه د ي ة نلاطفه نوع من أ ن و ا ع ا ل م ر ا و غ ة ا ل س ي ا س ي ة لكن سليمان نبي ب ن ب و ة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 وبعدك امتدت ا ل آ ي ا ت و أ ع ج ب ما في ا ل آ ي ا ت أ ع ج ب ت ن ي ب ا ل ق ي س ا ل م ل ك ة لما جيء لها بالصرح وقيل لها أ ن ه م م ر د من قوارير م م ر د يعني أ م ل س قوارير معناه جزاز كشفت عن ساقيها معناه كان ل ا ب س طويل كشفت عن ساقيها في وحدات ما بيحتاج يكشف و ا عن ساقين يخش طواله بالله دي مر كافر ب تعبد الشمس م غ ط ي ة كرعينه عليك ا ل غ ي ر ش ر ف الموضوع ده كشفت عن ساقيها م ع ن ا رفعت هدومه ل أ ن ه قايلها مويه أ ن ا والله كان بعجبني شريت بالله ا ل ح ش م ة دي م ه م ة يعني ا ل ح ش م ة دي م ه م ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يفقهنا في كتابه أ ن يعلمنا منه ما جهلنا و أ ن يذكرنا منه ما أ ن س ي ن ا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 مع واقعنا المعاصر في خمسه حاجات دائرة لا هت هت القضية الأولى قضية دار الهدهد ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى ق ض ي ة دارفور دار الهدهد ماكن ما أ ن ف ق على المؤتمرات والفنادق واللجان والاجتماعات والعتاد وتسليح الحركات كان كافيا ل إ ع م ا ر دارفور ق ر ي ة ق ر ي ة و ح ل ة ح ل ة كلامي ده كان غلط قولي غلط مؤتمر في الوين مؤتمر وين الحركات جاءت ا ل د و ح ة ا ل د و ح ة ا ل ص د ي ف ة الحركات اجتماع مصغر في أ ث ي و ب ي ا ليبيا تتدخل مصر تتوسط ياخي يا أ أ س م ع و ا كلامي أ د و ا الناس انفدار فورد القروش وانه الموضوع ده أ م ش و ا ادوا يزول مسكين مالكم مال الحركات مالكم مال الحكومات ما أ ن ف ق في ق ض ي ة دارفور من اجتماعات يا أ خ ي أ ن ا ب د ا ي حضرت اجتماع واحد او اجتماعين عشان حل م ش ك ل ة دارفور ا ل ح ا ج ة ا ل ب ا ر د ة اللي ت و ز ع ت والسندويشتات اكلوها أ الناس كانت ممكن تبني لا م د ر س ة كما م د ر س ة بيت صغير يا أ خ ي ده مثلا حضرتوا ل ك ا ر ث ه يعني أ ن ت مدعو لحضور كارث فخم و ل ك ل دارفور هناك قاعد في المعسكرات ا تتمكن من الموضوع ا ل أ و ل ا ل م و ض و ع الثاني الذي يحتاج إ ل ى هدهد الهدهد نشيط وفعال ق ا ع د م ش أخذ له خ ف ص ة لليمن و ج ا ء ب معلومات م و ث ق ة أ خ ب ا ر د ق ي ق ة و ب ا ل م ن ا س ب ة هذا يدل على م ك ا ن ة ا ل إ ع ل ا م والاستخبارات الهدهد ده كان ب م ث ل جهاز ب ت ا ع ا س ت خ ب ا ر ا ت يعني جب ي ا ل أ خ ب ا ر لسليمان ا ل أ خ ب ا ر ا ل ص ح ي ح ة ليتخذ موقفا صحيحا ضد ا ل أ ع د ا ء وليست استخبارات انت تعرف استخبارات ا ل أ م ة ا ل آ ن م و ج ه ة ضد ا ل أ م ة استخبارات ا ل أ م ة ما ضد أ ع د ا ء ا ل أ م ة ضد الشعب ضد الشعوب ضد ا ل أ م ة دي م الاستخبارات استخبارات ناجحة ا ا ل ن ا ج ح ة هي الاستخبارات التي تكون ضد, الأم، ضد اعداء ا ل أ م ة ومعاها كمان إ ع ل ا م الهدهد مثل جهاز إ ع ل ا م راق ي جدا شوف ا ل آ ن الناس لما تكلموا عن خبر يجيبوا لك مراسل في موقع الحدث يقوم انفجار في باكستان يطلع لك زول واقف يقول لك أ ن ا مراسل ا ل ق ن ا ة ا ل ف ل ا ن ي ة يا أ خ ي مرات ي ح ص ل خبر في السودان ناس السودان ي ل س و ا ت ل ق ا في ا ل ج ز ي ر ة تخيل في زمن سليمان عليه السلام الخبر يحصل في اليمن في لمح البصر يجري سليمان عليه السلام أ ه م ي ة ا ل إ ع ل ا م والاستخبارات في ا ل أ م ة لكن دعونا نقف مع هذه ا ل ج ز ئ ي ة الهدهد نشيط الهدهد فعال الكسل في ا ل أ م ة د ا ر لا ه د برضو ا ل كيف س ل ف الأمة ك ي أ و ل ح ا ج ة شوف واحد كلمني قال لي مشيت لي ترزي اديته واترد عليه عراقي وسروال و ج ل ا ب ي ة ميتين قال لي تعال بعد اسبوعين قال انا مشيت ل صباح بدري قلت لي خاص مع انت عندو ن ش ن و ق ا ل لي والله انا ما شربت الشاي في البيت قال لي خلاص ج ن ي في الدكان جاب لي الشي ا قال لي خييتن حسا بالله قال لي شلتين و مشيت مخيطت كان يجيب بعد أ س ب و ع ي ن خيطي في محلي يعني ممكن ينجز قال لي ه قو ثلاث ع ي ر شنو قال لي ما عندي ه أ حد قال لي خيطي بس بغني بخيط قال لي شتكو ل سيقعت د ج ن ب ه كل مره جيب لي شي ء لحد ما خيطي الليتب أ س ب و ع ي ن في شنو مثال تاني تجيب تعال ا ل ب ق ا ل ة أ و ل ح ا ج ة تلقاهو العقرب جو ا ل ب ق ا ل ة ذ ا ت أ س م ع دي ب ق ا ل ة ولا د ا خ ل ي ة دي ماذا ن ا محل ع م ل بيخده فوقه ع ن قريب إ ل ا في ا ل ب ق الارض بهذه الارض ن يجعلنا من على الارض بهذه انكو د د ب ا ل م ن ا س ب ة د ا ر ي ليكم ه ذ ه د ي الارض ل ل تمشي لي دول عندك ع شنو ا ب ي السوداني عزيز ة ل بهذه يقول ل الارض أ م ي ش م ش ب ش <تصفيق> وكافي <تصفيق> يقول لك مافي زاتو يضايق ياخي أ ن تمارسي انت ما ز و ل تاجر تاجر والله تشوف بعض الدول والله يدك كلام س م ح وين يا بيه ويا سيدنا و إ ن شاء الله ما تنقطع مننا ياخي يا أ ك ا ن ماذا تشتري يخلو تشتري دبس ه يقول لك مافي ل س ه ماجانا يطلع عليك من تحت خ ش م ه كمان يعني ز ا ت ه بضايق و ز ه ج ا ن ياخي أ ذ ل قاعدك في ا ل ب ق ا ل ة ذاتو غلطان ياخي يا انت ب ت خ س ر و بالمناسبه زولدا دي د ا ئ ر ه لها ك ت ف ت ن م ر ة ث ل ا ث ة في موضوع برضو تحملوني والله أ ن ا مؤلمني شديد يا اخوانا أ ن ا والله دائما ب ع ل ي في ا ل م م ر ض ما عندي ع د ا و ة مع أ ح د بعينه هكذا عداوتي مع الباطل والسلوك المنحرف أ ي ا كان موجود ما عندي ع د ا و ة مع أ ح د لكن استاء لبعض السلوكيات والممارسات منها تجد ش خ ص واحد ينتج عشر قصات هذا المنتج ي أ خ ذ و ن منه أ د ي ك م مثال واحد ع ن د ه ق ط ع ة و ا ط ة واجتهد ولما قروش ولقط ودين وبناها لما نبنيها يجوك عشر نفر واحد بتاع النفايات انت زمان كنت وين واحد يقولك نحن ا سلمويه واحد يقولك نحن ا سكهربه نسكهربه ي ق و ا ما يجو ل أ ن ه تبارك ب ت م ش ي لهم كراعك في رغبتك ما بتقطعي ع ن ي تقني في الظلمه تمشي طوالي كويس ويجيك واحد يقولك ل نحن ناس العواي د ياخي أ ده ش و ده ع ش ر ة واحد يزرع ا ل و ا ط د ي ي ح ر ي و ي ت ع ب ي ه ل ا ل ب يزرع ا ل ى ط ن ي ا ل ش ا ر ى ع ش ر ة ا ل ز ك ا ة و ا ل م ح ل ي ة وشنو معرك والله البلد ما بتقدم ب ا ل ط ر ي ق ة د ي المفترض المنتجين يكونوا ع ش ر ة والجاب يكون واحد إ ذ ا كان مفروض يكون في جابه واحد يغترب عشره اخوانه و أ خ و ا ت ه كلهم يتكل عليه والاتكال على الله يعتمد عليه جميعا ا ل أ م م تقدم كده ياخي أ أ ن ت ما شفت الهدهد فعال و إ ي ج ا ب ي ومتنقل واعي و ودقيق في أ خ ب ا ر ه وفي